بجنب جنب جنب جنب يا عيوني ظل الله وان طول السنين وابجي دمّع للحسين آضه الله وان طول السنين وابجي دمّع للحسين ابجن ابجن ابجن ابجن, ابجن يا عيوني, ابجن ابجن ابجن ابجن ابجن يا عيوني. <تصفيق> يلا بالحضره نطوف نسكر العم الطوف يلا بالحضره نطوف نسكر العم الطوف زور مقطوع تشوفوه زور مقطوع تشوفوه يلا برض الواقعاه مسرك برصاجهان شوف يم المشرعه شوف ابن ام البني جنب جنب جنب جن يا عيوني عمرون طول السنين وبتجمعنا الحسين عمرون طول السنين وبتجمعنا الحسين جب جنب جنب يا عيوني ليله نوط مع الصدور من دبح وحور شي عام تعنيه تزور شي عام تعنيه تزور الليله يا ابن حيدره كربلا نشوف شجره يا الليله يا ابن حيدره كربلا نشوف شجره جب ظلت عثرة جب ظلت عثرة تدحوا يا عيوني اظل وان طول السنين وبتدمع للحسن اظل وان طول السنين وبتدمع للحسن بجنب يا عيوني نادب مصابك حسين يا ذبيح القبلتين نادب مصابك حسين يا ذبيح القبلتين يا قطيع الودجين يا قطيع الودجين أمنه بنفس الذبيح نذكر علام الجريح رضيع المنذبي من, من على سيدي مرسالي بجنب جنب جنب جنب يا عيوني بجنب جنب جنب السنين وابجي دمع لالحسين اضلهم طول السنين وابجي دمع لالحسين ببجن بجن بجن بجن يا عيوني ببجن بجن بجن بجن يا عيوني الليلة شيعة فاطمة ببجي لوم صابق دماء كل ليلى شيعة فاطمة تبشي لحما تحتكي الحام الحما يشتيكي الحام الحما وتشتيكي الحام الحما يشتيكي الحام الحما ليلى شيعة فاطمة تبشي لحما مصابق بما يا لزوارك اجاد حدت الشروعتناك يا الشر يا حسين وعاهدات على نهجك سائر جنب جنب جنب جن يا عيوني الجنب جنب جنب جنب يا عيوني الجنب جنب جنب جنب يا عيوني الجنب جنب جنب جنب السنين وخد جمعنا للحسين بجاني بجاني بجاني عيوني ابچنب چنب چنب چنب يا عيوني نمشي نتعنى اليك نذكرك انت وهلاك الحزن كله اليك والحزن كله اليك نمشي نتعنى اليك مش كرك انت وهلا وبقيت وحدك يا شهيد ضوا قد زمرد يزيد وبقيت وحدك يا شهيد ضوا قد يزيد طريقه مانحيد عن طريقه مانحيد نقه لك طول السنين نقه لك طول السنين ب جنن جنن جنن يا عيوني عيوني ابجن ابجن ابجن ابجن يا عيوني اظن له انطول السنين وابجي دمع للحسين اظن له انطول السنين وابجي دمع للحسين ابجن ابجن ابجن ابجن يا عيوني ابجن ابجن ابجن ابجن يا عيوني كان على الهندسة الصوتية علي, على الكربلاء مونتاج سامر العبزودي, سامر العبزودي